او اباء اعلتهن او ابنائهن او ابناء اعلتهن او ابناء اعلتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن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 إَكُُ فُ قَر يُغُنِهِمُ الللههُ مِن فَضْلِه وَلَّهُ وَاسِع النَّ لم وَل يَسْستَعك فِيَّينَ لا يَجدونَ نكاحًا حتىَت يونونِييَهُم اللَّهُ مِن فَضْلِه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 رِجَالُ اللَّاتِ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ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 قُلَّ تُقسِمُ فَعَةُم مَعرُوفَ إِ اللهَّه خَبيرم بِمَا تَعْمَدُ قُلْ الأطيعوا اللهَّه وَأَطيعُ الظَْصُول فَإِلتَوَّو فَإَِّ مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ لَ عَلَيكُم م حم مِْتُم وَإِل تُطيع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 وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما واهيهم النار ولا بئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستازنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم مِنَ الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض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 وَْقَواعِيد مِن النِسَ إِللااتِ لَا يَرجُونَنكَاحَمْ فَلَْسَ عَلَيْهِ جُنااحٌ أَ يَضَعْنَتَابَهُ غَيْير فَلَْسَ عَلَيْهِ جُناح أََضَعنَثَابَهُ غَيْرَ مُتَبَِّْجات بِزِينَهِ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 فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ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 ل إَِّ لِلَّهِ مَاكِ السَّمواتِ وَالْأَررض قَدِي عْلَم مَا أَةََُّا لَْ قَدِي يَ عَلَمُ مَا أَن تُمَّا لَْهِ وَيَوْمَ يُغْجَعونَ إلَيْهِكَيُونَبُِّ بِمَاامِلوا واللَّهُ بِكُلِّ شَيء ل